وقفينا على اثاره بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وقفينا على اثاره بعيسى لما بين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 للْمُتَّقِي وَلْيَحْكُم أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَلْيَحْكُم أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ بِمَا الله فأولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما أنزل الله هم الفاسقون وأنزلنا الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ 119. فاحكم بينهم بما أنزل الله 110. ولا تستبع أهواءهم عما جاءك من الحق ولا تستبع لكل جعلنا منكم شراتا ومنهاجا ولكل جعلنا منكم شراتا ومنهاجا وله شاء الله لجعلكما امه واحده ولكن ليبلوكم فيما اتاكم وله شاء اركِل ياربكم فيما اتت فاستبق الخيرات استبق الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه ك تَخْفُود وَأَنحقُم بَينَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهَّ وَلاَا تَتَّبِع أَهُوَ أَهُم وَحظَبّم وَأَنحقُ بَنََهُ بِمَاأَزَلَ اللهَّ وَلاَا تَتَّرِع أَهُم أَهُم 117. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك 118. فَعَلَمَ أَنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ إِذَا تَوَلَّوْا فَعَلَمَ أَنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّكَ لَفِي مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ وَإِنَّكَ فِي ان الناس لفاتقون اف حكم الجاهليه يبغون ات حكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون ومن